Inna al-lazine kafaru len tughniya anhum amawaluhum Wala awlaaduhum min al-lahi shay'a Walaikahum wakoodu n-naar Kada'b i'al-i fir'aun min qablihim Ketubu b-Ayat-Na, fAkhzahum Allah bZunubihim, wAllah Shiddul Gharabat. Qulil-Lathin kafru, sTuglabun, wTupsharun ila Jhanma, Wadakan lakukan ayat dalam dua kategori: kategori yang berperang dalam nama Allah dan kategori yang lainnya yang mereka melihatnya sebagai pandangan mata. Allah إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنقرة من الذهب والفضة والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل اؤنبئكم بخير من ذلك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 So, jika menerima, jika menerima kasih, dan jika menerima kasih, Allah berharga kepada Allah.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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا غيب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك Til-mulk man terkau, dan zingul mulk mim man terkau, dan azul man terkau, dan zilul man terkau. Biadik al khair, Tulijul Laila fi al Nahr, watulijul Nahr fi al Lail, watuxrijul Haji min al Mieet, watuxrijul Mieet min al Haji, watarzuku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 11. Jika dia membuat kemah, dia hanya فَيَكُونُ untuk الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ berkata. 12.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 Wal Nabiun dari Rabbihim, la nufarqu بين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون. وَمَن يَبْتَغِ غير الإسلام دينا فَلَن يُقْبَلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما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 illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslihu fa inna Allaha ghafurur rahim innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulai kahumud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 إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا Walilah al-Nas hirj al-Bayt men istakar ilayhi sabiila Waman kafar fainna Allah ghaniyun anil al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 ولا تكونوا كال تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض جوهم وتسود جوهم Fahamma al-lazina suadat wujuhuhum, acafertum بعد إيمانكم, fathوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Wa'amma al-lazina biadat wujuhuhum, fafi rahmati Allah, hum fiha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 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْفَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 Sesuatu yang akan kita temui dalam hati mereka yang mengkhianati Allah dengan beriman kepada sesuatu yang tidak ada, dan mereka yang tidak menghendaki kekuasaan Allah,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 fahatabakum ghamman b'gham likai la tahzanu ala maafatakum wala maa asabakum wallahu khabiyum bima ta'amaloon thumma anzal عليkum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 والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لا لاءلباب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 Falahin hajjoo wa ahrjoo min diyarihim wa azoo fi sabili wa qatloo wa qutloo la ukafirannahum syyaatim walau dzhilannahum walau dzhilannahum jannah ta jri al anhar عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس ملجأ